وهل من السنة رفع اليدين في صلاة الجنازه رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازه سنة مع كل تكبيرة عند الشافعي أحمد أما عند أبي حنيفة فلا يكون الرفع إلا عند التكبيرة الأولى فقط وعند مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وعدم الرفع في الجميع والرفع في الأولى فقط هذه هي الأقوال ولكل أن يختار منها ما يشاء والله أعلم